الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله الله اكبر الله أكبر الله أكبر الله الله الله الله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد